فإذا جاء وعد بَعَثْنَا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا Then we gave them the power to them, and we gave them to you with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 and the believers who الصَّالِحَاتِ the wrong things are to them a great job and those who do and the human being sent to the sin وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبَصِرَةً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 من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا we will not be وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا not be ashamed نهلك them until we meet the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 ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًا مِمَّا أُولَئِكَ وَهَٰؤُلَاءِ مِن عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ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 ما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَذُ الْلِّينَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُل رَّبِّ ارحمهما كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرَانِ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ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 وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِنْ مَا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ مُبْتَغِ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا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 إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلو أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قت لهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق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 ان السمع والبصر والفؤاد كل اولائك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الارض مرحا ان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 ولا تجعل مع الله الهًا آخر ولا تجعل مع الله إلهًا آخر فتلقى في جهنم فتلقى في جهنم ملومًا مدحورًا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 قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّبَتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَالَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوًا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 وقالوا أَإِذَا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا من ما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مره فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى ان يكون قريبا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِثُمَّ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ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 وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا قُلْ إِدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا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 وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وَأَتَيْنَا ثَمُودَ ۘ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً ۖ فَظَلَمُوا بِهَا ۖ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِنَا أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا, فسجدوا إِلَّا إِبَلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمْ فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم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 فَلَمَّا نَجَّكُمْ إلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنُّوا أَيْ يَخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُونَ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا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 يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيْلًا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 وَإِذَا لَتَتَخَذُكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْ ثَبَتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّتَرْكَنُ إلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ الرُّسُلِ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلَ أَقِيمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً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 Mile مِنَ of Saur Daqlar, mit dena Шfar وَلَا theans الظَّالِمِينَ إِلَّا is separatie and my Guys, فَسَانَ اعْرَضَ وَنَأَ بِجانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَأُوسَ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُم أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سبيلا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّؤْيَا ليروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا ولا ان شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليه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 Qul l'in j'tem'at l'innsu wa'aljinnu Ala an y'a'too b'mithli hatha l'qur'an la y'a'toon La y'a'toon b'mithlihi wa'low k'an ba'adhu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 او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا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 ونؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنون إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا أو لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول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 ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما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 وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا الا لمبعوثون خلقا جديدا اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق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 إذا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بينات فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قال لقد علمت ما already known what these people gave, except the Lord of the heavens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 وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ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 قُلْ إِدْعُوا اللَّهَ أَوْ إِدْعُوا الرَّحْمَانَ تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجَهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي مِنَ الذل ولم يكن له